Vismile, herra, lääne, rahium. aluna kani launfall, oli launfall, oli launfall, low one sole, fatta po longos lifru, databenigum, warti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 ما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احد الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد مَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أن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 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُوا بِهِ وَيُذِّيبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُذِّيبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ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 واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن يَلُومُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ الله بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ الله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 119. أو ائتنا بعذاب أليم 110. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 111. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 112. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا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 فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 وَاجْعَلَنَا الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُوهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ wa ya'udu faqad madat sanatu al-awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa walaw fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir wa alamu annama ghanimtum min وَالرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ على كل شيء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 وَيَحْيِي مَن حَيَّى بَيْنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَاعَزْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ الله سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَخْشَوْنَهُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ لَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى اللَّهِ وَإِنْ تُعْرِضُوا عَنْهُ لَا يَزِدْكُمْ مِنْ عِنْدِهِ مِنْ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله وَلَا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقٍ بَيْنَهُمَا وَقَالَ وَقَال إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إني 16. وراء ما لا ترون 17. إني أخاف الله والله شديد العقاب 18. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 19. غر هؤلاء وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ أُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين مِنْ قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن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 جَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَخْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لعلهم يذكرون وإما 109. وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب وَلَا 110. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 خير ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا, خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 nag moga bin kun liayy